وَْتَ جِونَكَ بِ السَّةِ قَرِلَ الحَسَنَةِ وَقَِ خَالَت مِنْ قَلِهِمُمَفُات وَيْتَع وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو مَوْفِرَةٌ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو مَوْفِرَةٌ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ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 ولكل قوم, ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزاد الله وكل شيء, وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم والشهادة الكبير المتعال سواء أَسْرَرِ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ متِبَاتُم مِ بَْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْْفِهِ يَحَظُونَهُ مِن أَممررِ الل لَ وَتِبَ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ قَلَتِهِ يَحَظونهُ مِنْ أَمِل إَِّ اللهََّ, إن الله لا يغير ما بقوم حتى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 هُم مِن دُونه موَال وَم لَهُ مِن ذُونه م هوََّ يُريدكُمُ البَرقَ خَوْفَ وَطَمَ وَيُنشِ السَّحابَ حابس يقول ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء و الرعد تِهِي وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ وَيُنْزِلُ